أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ممين الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب منه آيات محكمة هن أم وأخر متشابهات. اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ لَيَغْلُظَنَّ حُبٌّ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ فَيَسْتَبِعُونَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 ربنا إنك جامع الناس لأوم لا ريد فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفدة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أءنبئكم بخيرٍ من, من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مقررة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 الصابرين والصادقين والقانتين والمذنبين والمذنبين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قادم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جماءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط ويبغون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب الالم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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن فمسنا النار إلا إيابا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون يَوْمَئِذٍ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَيُقضَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ وَأُولُو الْأَنبَاءِ يُدِلُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا اتُّقِيَ مِنْهُمْ فَتَحْذَرُوهُمْ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 وما عملت من سوء فود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن الله فاتبعوني يحبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وَإِنِّي سَمِيْتُهَا مَوْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَجُلْدِيَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَ غَارَبُهَا بِقَبُولِ الْحَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا ذَكْرِيَّ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 قال رب هب لي من لدنك ذرية وطيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك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 وَإِلَى قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْقَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْقَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْنُتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَرُكَّعِ مَعَ الرَّاقِعِ ذَلِكَ مِنْ أَنْدَاءِ الرَّعِيدِ نُوحٍ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملاذائكة يا مريم إن الله يبشرك لكلمة منه يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهها في الدنيا والآخرة وجهها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في مهد وkehled ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسني بشر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 وَمُطَهِّرُ جَمِيلًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا كَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ قِيَامًا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض وَلَا يَتَّخِذَ يتخذ بعضنا بعض الأرباب بدون الله فَإِن تَوَلَّو فَقُولُوا شَهَدُوا بَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا لَذَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْسَانُ لا من بعد أ تعقلون هؤنتم هذا أولئك حاجتهم في ما حاججتم فيما لكم به علم حاجتهم في ما لكم به علم فلما تحاجون في ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حبيثا مسلما وما كان من المشركين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَقْدِسِ لَمَا لَمَآ أَجِيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتُنْصُرُنَّهُ قال أقرتم أخذتم على ذلك إصري قالوا أقرنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولاد هم الفاسقون أتغري ربي لله يبغون وله أَسْلَمَ من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما, وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباق وما ذا أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حيث يهدي الله قوما كثر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ كَوْبَتُهُمْ وَأُولَانَ ذَائِكَ هُمُ الضَّالِونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ دَانِماً وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ مَا تنفقوا مجن شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوا هذا إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولا وذائك الظالمون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهُ عِوَجًا لِمَ تَصُدُّونَ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَهْلَ الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ذا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفاه حفرته من النار منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عِنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَى مَذَائِتَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين كفروا رتقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبدوا وجوههم وتسود وجوه فامنا الذين سودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العلاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن الله يريد ظلما للعالمين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 قربت عليهم مذلة أينما تقتفو إلا بحبيل من الله إلا بحبيل من الله وحبيل من الناس وداو بغضب من الله وقربت عليهم المسكنا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه. من أهل كتاب أمّة قائمة يتنون آيات الله يتنون آيات الله آلاء الليل وهم يسبدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَتُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِنُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ نْتُمْ أُولَاءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 اذ هم مقاطعه منكم ان تتكلا والله والنعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدونه وانتم ابيلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألم يكفِّكم أيُّ يومٍ الدّكُم ربكم بثلاثة آلات بثلاثة آلات من الملائكة من زّلِين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ثورهم هذا ربكم يُمْدِرُتُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَانَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ لَصُوْءٍ إلَّا مِنْ عِبْدٍ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَتِينِ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 ولله ما في السماة وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ذا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروه لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَاءَكَ جَزَاؤُهُمْ نَعْفُرَةٌ مِرْدَبِهِمْ وَجَنَّةٌ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 هذا بيان للناس وهداة وموعدة للمتقين ولا تهنو وَلَا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم يَمْسَسْكُمْ قَرُوحٌ فَقَدْ مَسَّ قَوْمًا قَرُوحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ قُلُّ اللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَلْيُ مَحِصَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحَقُّ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الا الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون للموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تهربون وما محمد الا رسول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 إلا أن قالوا ربنا غفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتهم الله ثواب الدنيا وحزن ثواب الآخرة. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا نَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِلِينَ فلله مولاكم وهو خير من ناصرين سنلقي قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحصونا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما ما تحبون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 فأصابكم غم من بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمناً معات نعاة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن والحق ظن الجاهدية يقولون هل من الأمر من شيء قل إن إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم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 ولئن قتلتم فِي سبيل الله أو مُتُّمْ لمغفرة من الله لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَرْجَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ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 وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ من أَن يَغْلُوَ وَمَن يَغْلُو يَأْتِ بِمَا غَلَّى هُمَا الدِّيَامَ ثُمَّ تُوَثَّقَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتنو عليهم آيات يتنو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 يقولون بأفواهما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين طالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاؤنا ما, ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.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 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذي قال إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان النار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 وملحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا ومن الذين أشركوا وَإِن تَصْبِغُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَ أَظْهُورِهِمْ وَشَتَّرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 ربنا إننا سمعنا منادي ينادي, ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكثر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم، من ذكر أو أنثى بعضكم من دعاء. بعض الذين هاجروا وأخرجوا من بيئهم وأودوا في سبيلي وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير من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 أولئك لهم من عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله, الله